يا شيطان الرجيب الرحمن الرحيم إن الله بَلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ Al-Ammam <laughs> و Come oh أتقبلها رضوها بقبول حسن وأمبتها نبسا ح. kapa <speaking in foreign language> na exhausted One can't fall. Oh, man. ان نکثانی Oh Oh! الله او تفك الله الله الله وما کن ثلاث ازیر ایسر In Long بازه کف <تصفيق> او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 خلقه من